صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الله يَوْمَ mejáróna, mela, iketelebosra, jó mejáróna, dinulilmu, gerimé. Ó, jöjjön, jöjjön, مَا jöjjön, jöjjön, jöjjön, فجعلناه فذاء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقينا ويوم تشقق السماء بالغماء ونزل الملائكة تنزينا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبينا يا وينتا ليتني لم أتخذ فلانا خلينا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان سان يتخذونا وقال الرسول وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعل لكل نبي نعدوهم من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا